بسم الله الرحمن الرحيم بناوي خداي بخشن دو مهربان تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما ما كسبت دستكاني بشتشيد أبو لهبو رسواب ببيت اشكرى هالرسواج هر رسواج دا مالو دارايو اوشت عليك بدستي هنا وفرياي نكوت سيصلانا رن ذات لهب وامراته حماله الحطب في جيدها حبل مما سدس لاينددات دخلت النو اغريتشي بلاس داروا هرواهاج نكشي كهمي شهل غريكولا دارو ازاري بيخا مبردات هميشه قريسيه چين راو لپوشي خورمان لقردن يا يتي لقيامتي جدا زنديري آسند كريتا كاتيك پیغمبر صلى الله عليه وسلم تيرو تايفا كاني كو کرده وو پيامي خداي پيرا ابو لحبو دست دستد بشче بو او ايمد كو کردوتا و يتر ام صورته هات خواره و كهيرشيه چي بردواما بو سر ابو لحبو هاو سركيو اواني لوانده چند